بسم الله الرحمن الرحيم الف لا م را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِلَّا مُنْذَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 من السماء فَوَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكْرَةَ أَبْصَارٌ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا هِيَ السَّمَايَ فَرُوجَ وَزِينَ النَّارَ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 شيء إلا عادنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواح فأنزل من السماء ما أنفسكنكم وما أنتم له بخازنين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 والجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنَ اللَّيْلِ السَّمُومُ وَإِلَّا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ أَصْلٍ صَالِمٍ مِنْ حَمَىٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُو لَهُ سَاجِدِينَ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 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِنَا أَغْوَيْتَنِي لَأَزَيْنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُمَنَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ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 فَلَمَّا جَاءَ آلُ نُوحٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا نَلْجَأُ إِلَيْكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا صَادِقُونَ فَاشْرَبْ أَهْلَكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَرْبَارَهُمْ